الوحدة السادسة الوداع إلى المدرسة الدرس الأول التخرج واحد استمع للعبارات العبارات والجمل الآتية وأعدها ثم اكتبها في دفترك حفلة التخرج تلاوة القرآن الكريم الشهادة تخرج بامتياز الثانوية المدرسة المتوسطة